ابو نيز مر قاعد مع نفسي سرحت بتساؤلات لم البيت في الشارع ووجه معاكسات ما سمعنا بالكلام ده في الزمن اللي ولا فات وظاهره جديده ظهرت في صعب بيني يلا نمسك واحده واحده من هذه الحاجات فل نبدا اولا بموضوع المعاكسات قبل ما اوريك بتدعاكي ليه شوفي نفسك وريني بتلبسي ايه يعني ما ممكن لابسه مجبص القيس والميس ولك بص بصي حلاتك هدايا رحتي راب وخطوه الازكير اللي حتى ما تمام وين رد ثابت للبنات على طول اكيد حترد وتقول اوه تنزلي من فعالي يا شيخه انت لي بسيك العوالي حتى مشيتك مشيت مطاليك عاني للغلط الموجود فيك وحاول تصلح نفسك منك وفيك وضع ربك الله يهدينا ويهدي انا ما بعرف شيء اسمه موبه الحاصل ده يسمى فوضى المعادله وقفه مدى الحساب تلبسي محترم يلا محترمه ما تلبسي تافي طبعا تافي تدخل في حديث كاسيات العريه كاسيات العريه كاسي يا تناري عشان نكون وصلت المعلومه تمام انتبهي على الناس الاحترام في لبسك في طريقه الكلام حتى المشيه تكون على قوام قلبي تسمعي يلا امسكي زمام كل ما تمر الناس تقول يا سلام خلي الخبوق خلي الخفه خلي المحركه كثر العفه اوك يوم مع جو يوم مع بتفه مشكله الحياه فيك لو قام قفه احترمي نفسك عشان الناس احترموك وعلى فكره دي سال امك وابوك بيقولوا اه بنت التربيه ابو هريره فاطمه مربيه وامها دائما بالدار ليه العالم بيعلك حظ الظلم المتعديه انا ما بعرف شيء اسم موضع الحاصل ده يسمى فوضى انه عدل لوقت ومدا حسابات تلبسي محترم يلا محترمه ما تلبسي تافهه طبعا تافهه تدخل في حديث كسيات عرياه كسيات عرياه كثيراً واري يا انت يا مشرب تشغل في البنات تذكر في البيت عندك حرمات وتذكر كما تدين تدان الدنيا دواره وهي زمان فيه واحد يشغل اختك بنظره هل هذا الكلام سوف ترضى الكلام ده لو حصل لك بتبق تقعد تقول والله دق دق دق يا ابني مالك ممكن ثانيه انت نسيت المشكله الثانيه انا اندمجت مع غنا عرب ونسيت اكبر قضيه نسيت مشكله الاغتصاب وبرجحه حاله نفسيه لا يقولوا عذرا او اسباب غير ملابس النساء العصريه ما لي اي بد بضرب الباب انا اتحدث عن كم بنيه اغصب منهم سافلات هم من عانتهم الاغنيه كسيطه عاليه كسيطه مالك كسيطه مالك كسيطه مالك انا ما بعرف شي اسمه موضه الحاصل دا يسمه فوضى المعادله لوضع مداره حسابات تلبسي محترم يلا محترمه تلبسي تافي طبعا تافات تدخل في حديث كاسيات عاريات كاسيات عاريات كاسيات عاريات ان النساء شياطين خلقنا لنا اوذ بالله من شر الشياطين يا ام النيس طلعت يا ام النيس يا ابو مدراب اللي بزم ده يا لكن يا ابو النيس كمان ما في بنطراس يا أخو والله يا بنات الناس يعني والله يا اخو من غير ما بنات ناس اللي بتكلم عنه وبنات الناس بتتكلم عنه من قده بنات الناس الحين والراس انت اف اقول لك نظر انت كويس البس مع الغنيه دي حيعرف يعني انا بتكلم عن الفئه والفئه دي عارفه نفسها كويس ولو بيت ناس لبسه اليوز ده في يوم من الايام صدقناها ترجع ثاني ولشني يا ابو كلامك سليم يا ابو النيس والله الله يخليك كل لك نظر الله يخليك يا حبيبي Yalla. <laughs> so if you wonder why we call you bitch, you wonder why we call you bitch. If you wonder why we call you bitch, you wonder why we call you bitch. You bitch, I would know of these. Mow, mow, mow. Amo, amo, amo. The end. The end. The end. Home.